لا اله الا الله القرءان الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فانكم كافرون ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض للحق وصوركم فأحسن صوركم, صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون وَقَوْمٌ وَبَالَ أَمْرُهُمْ وَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا كَافَرُوا بِهَا فَكَفَرُوا وتولوا وربي لتبعثن ثم لتنبئن بما عينتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير سيئاته ويدخله جنات, ويدخله جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ZANG قوم في الفن والله الله ما استطعتم وأسمعوا وأطيعوا وأسمعوا وأطيعوا ويعرف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهاد